فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الضاهوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرق على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَزْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بلى وحدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يحلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إن ما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعدنا هلم لنبون انهم في الدنيا حسنه وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ قَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ